أيها الأخوة مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه وينذرهم شر ما يعلمه هذا واجب الرسل وهذا وهذه هي الغاية من إرساله الغايه من ارسال الرسل دلاله الخلق على ما به نجاتهم وفلاحهم وسعادتهم في الدنيا والاخره وانذار الخلق مما فيه شقاؤهم وهلاكهم في الدنيا والاخره فهذا حق عليهم حق اوجبه الله عليهم وواجبهم هو البلاغ الدلالة اما الهدايه والاستجابه فذلك الى الله وما اوصلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم هذا هو هذا هو المطلوب منه البيان ليبين لهم يبين لهم طريق الخير وطريق الشر يبين لهم فيدلهم على خير ما يعلمونه وينذرهم شر ما يعلمونه فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء فهل على الرسل إلا البلاغ؟ فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ إن عليك إلا البلاغ واكمل الرسل في هذا هو نبينا محمد عليه الصلاه والسلام الرسل في هذه الدلالة وفي هذا الإنذار هو الرسول صلى الله عليه وسلم فقد دل امته على كل خير وحذرهم من كل شر فقد بلغ البلاغ المبين كما أمره ربه يا ايها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالك يا ايها النبي انا انصرناكم شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراج منير فما دل عليه صلى الله عليه وسلم امته من الخير هو اعظم واشمل واكمل مما دل عليه الانبياء قبله وذلك لكمال شريعته وشمولها لأن الشريعه العامه لجميع البشر والشريعه الباقيه الى قيام الساعه فرسالة محمد عليه الصلاة والسلام ليست ك... كسائر الرسالات رسالة عامة وهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام كان النبيُّ بعث إلى قوم خاص وأما نبينا فبُعث للناس عامة ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن أمتكم هذه هي الأمة المحمدية جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكر جعلت عافيتها في أولها العافية السلامة من السرور في عافية البدن وعافية والعافية في الدين فإذا دع العبد وقال أسألك العفو والعافية فلا ينصل الفكر إلى عافية البدن بل للجميع يصل ربه العافية في دينه وفي بدنه في دينه ودنيا جعلت عافية في أول في أولها الأخيرة والأولية هم أمور نسبية ليس عندنا تحديد لأول هذه الأمة الموعود بهذه العافية وكذلك الأخيرة. لكن هذا نفهمه مجملا نفهمه على سبيل الإجمال فنعلم ان أول هذه الأمة خير من اخرها فما في أولها من الخير والاستقامة وصلاح الحال أعظم وأكثر مما في آخره والبلاء والشر في اخر هذه الامه اكثر منه في اولها هذا هو ما نستفيد من هذا اللفظ المجمل ويمكن أن ان نفسر او نقرئ قوله صلى الله عليه وسلم وإن مثلكم هذه جعلت عافيتوا في اولها يمكن ان تفسر هذه الأولية بالقرون الفاضلة كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي ابن مسعود وحديث وعمران من حصير رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمام فلا أدري اذا ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة فالمحقق ثلاثة فلعل هذه القرون الفاضية هي الموعودة بالعافية هي التي فيها العافية ونعلم أن هذه ليست عافية مطلقة ليست عافية مطلقة لانه وقع في هذه القرون في اواخر عهد الصحابه وبعد عهد الصحابه وبعدهم حدثت امور وسرور وفتن لكن مع ذلك فالخير في هذه القرون او اعظم مما مما بعد مما بعدها فهذا لعله هذه الخيرية لهذه القرون لعله هو المعظر عنه بالعافية في هذا الحديث والله أعلم ويصيب هذه الامه في آخرها بلاء سرور وبلاء وفتن وفعلا اقرا التاريخ الخير باق الخير باق لكن الشان في نسبه ما يكون من الخير تمم يقرا التاريخ تجدون الامور الهائله والعجب العجاب من الفتن في الفتن الفكريه بالبدع والمحدثات العظام والفتن بالحروب والقتال والتطاحن والتناحر اما نزاع على سلطه واما يعني انتصار ودعوه لمذاهب بدعيه وانحاديه ولا حول ولا قوه فتجيء الفتنه في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم تجيء الفتنه فيرقق بعضها بعضا الذي يظهر الله اعلم لفظ الفتنه هنا كانه جنس تجيء فتن يرقق بعضها بعضا يهون بعضها بعضا الفتنه اذا جاءت ثم جاءت فتنه اكبر منها يعني كانت الأولى أهل وإن جاءت فتنه كبرى ثم جاءت التي بعدها خفيفة دونها كانت كذلك يرقق بعضها بعضا يعني يهول بعضها بعضا تجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا فتجيء الفتن من تلك الفتن فيقول المؤمن هذه مهلكتي يظن ويتوقع انه لا ينجو من شرها لا ينجو من شر هذه الفتن المعنى المفهوم او المعنى العام للفتنه يمكن ان تكون فتنه حرب و... وتطاحن وقد تكون فتنه هائلة دعوه ضلاله عم الناس وتشيع بين الناس و ينجذب اليها كثير من الناس فيقول المؤمن وهو يقاض على نفسه يقول هذه مهلكتك يخاف يخشى أن, ان يهلك مع من هلك لا لا لا وتجيء الفتنه يعني تنكشف وت... وينجو من شرها المؤمن فتاتي فتنه اخرى فيقول هذه هذه هذه هذه يعني هذه مهلكته فهذا هو البلاء هذا هو البلاء والامر المنكر الذي يكون وتبتلى به ويبتلى به آخر هذه الأمم قال صلى الله عليه وسلم فمن احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منية وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليؤتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتيهم هذا هو طريق النجات، هذا هو طريق النجات. ومرتكز هذا الطريق هو الاعتصام بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الطريق للنجاه من الفتن هو الثبات على الحق القيام بما اوجب الله من كان من احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه ويكون مع الفائزين فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز من زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز فمن أحب أن يكون مع الفائزين أن يزحزح عن النار ويضح الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله ويؤمن يعني فل... فليستقم على دين الله وليعتصم بحبل الله أمام هذه الفتن وفي خضم هذه الفتن ليستقم على دين الله ليكون قائما بالحق ناصرا للحق منكرا للباطل فلتاته منيته ويؤمن بالله واليوم الاخر يعني ليستقم على دين الله قائما بما أوجب الله حتى يأتي حتى يأتيه الموت وهو على ذلك كقوله تعالى ولا تموتون الا وانتم مسلمون فالتعتمانية وهو يؤمن بالله يوم لي القيامة ليستقم على الإيمان حتى إذا جاءه الموت وهو على ذلك وليؤتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه فاستملت هذه الوصية على القيام بحق الله وهو ما ترجم له بالإيمان به وباليوم الآخر والقيام بحقوق الخلق في معاملة الخلق عامل الناس بما تحب أن يعاملهم أدّي إليهم حقوقهم من مما يجب لهم ومن الكمال أن تؤدّي إليهم ايضا ما يستحب لهم وما أحسن هذا من عامل الناس هذه المعامله كان عادلا هذا هو العدل فالناس في التعامل في التعامل فيما بينهم معاملة معامله الناس بعضهم البعض تدور بين الفضل والعدل والظلم فمن ادى الحقوق التي عليهم للاخرين و... واستوفى حقوقه كان عادل ومن أدى ما عليه وتسامح في حقوقه كان ذلك منه فضلا ومن استقصى في حقوقه ومنع ما عليه من حقوق كان ظالما مثل الذين قال الله فيهم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم في حقه يستوفيه كامل حقه يستوفيه كامل أما حقوق الناس فإنه يبخسها ويجحدها هذا هو الظلم وليؤت الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه قال صلى الله عليه وسلم ومن بايع ايمانا فاعطاه صفقه يده وثمره قلبه فليطيعه ان استطاع كذا عندك فليطيعه ما استطاع هو كقوله تعالى فاتقوا الله ما استطاع فليطيعه ما استطاع يعني بقدر استطاعته وحسب استطاعته من بايع إمامه يعني على الإمامة والولاية بايعه إماما ليكون إماما عليه والبيع عهد فاعطاه صفه يده لان البيع جرت العاده ان المبايعه تكون عبر عنها وتؤدى بالمصافحه باليد توثيق للعقد كما يحصل هذا في البيع العادي في بيع في بي في السلعه احيانا يضرب البائع على يد المشتري والمشتري على يد البائع لهذا يسمى عقد البيع صفقه فاعطاه صفقه يده توثيق وتحقيق للمبايع واعطاه ثمرة قلبه اعطاه يعني الاصل نبايعه صادقا أما من يبايع كاذبا فقد انطوى على الشر وعلى الخبث وعلى الخيانة ما لكن الذي يبايع صادقا يكون ظاهره كباطن فيبايع بيده ويبايع بقلبه يعني ينوي الوفاء ينوي الطاعه بالمعروف ينوي السمع والطاعه بالمعروف فليطعه ما استطاع كل الواجبات منوطة بالاستطاعه والمقصود فليطعه بالمعروف كما قيدت كما قيدت طاعة. طاعه الائمه بذلك في الحديث الصحيح إنما الطاعة بالمعروف وكذلك في الحديث الآخر لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق على المرء المسلم السمع والطاعة ما لم يؤمن بمعصيه فإذا امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة إذن هذا الحديث مقيد فيما ليس بمعصيه مخصوص بما ليس للمغصب فليطعه ما استطاع فان جاء اخر بعدما تمت تم الامر لهذا الامام واجتمعت عليه الكلمه اذا جاء اخر ينازعه ويريد ان يكون له الامر فقتل الاخر أو فاضربوا عنق نعم فاضربوا عنق لأنه, يجر... لأنه يجر بهذه الدعوة وهذه المطالبة يجر بهذه المنازع يجر الأمة إلى الفساد العريض لأن الأول لن, يترك... لن يتركه ولن يتنازل له ولن يستسلم له مجانا فلا بد أن, ان تكون الفتنه هذه المنازعه تجر الى الفتنه سفك الدماء وحدوث الفوضى في الامه فان جاء اخر ينازعه فاضربوا عنق الاخر وفي الحديث الاخر الصحيح إذا بوي على خليفتين إذا بُويع على خليفتين فاقتل الآخر الآخر الثاني لانه هو الذي دخل بوي على الأول انتهى ثم جاءت جماعة أخرى فبايعت لآخر لا فاقتل الآخر منهما الآخر الطالب الاخر هو الذي تنشا عنه الفتنه وهو منشا النزاع فاقتل الاخر منهما هذا يتطابق مع قوله فان جاء اخر ينازعه فاضربوا عنقه فهذا حديث كما ترون مستمل على منهج عظيم منهج أولا تضمن الخبر عن هدي الأنبياء في في معاملتهم لأممهم ونصحهم لأممهم فالأنبياء هم انصح الخلق للخلق وكذلك أتباع الأنبياء أتباع الأنبياء كذلك هم أنصروا الخلق للناس لأنهم مقتدون ب... بأنبياء مقتدون بأنبياء الله وسائرون على طريقهم وفي هذا الحديث خبر عن... عن ما يجري لهذه الأمة وعن حال هذه الأمة وما يجري لأولها وآخرها وفيه الوصية بما, بما يجري يعني التحقق به ونزومه والثبات عليه في, في هذه الأحوال وهذه الفتن وهذا الحديث كما يظهر أنه حديث واحد متصل فذكر البيعة والطاعة والتزام ببيعة الأول هذا يسعر بأن الفتن المذكورة في الحديث هي فتن النزاعات على السلطة فتن النزاعات على السلطه والنزاعات على السلطه تجر الى فتن كثيره تجر ايضا الى فتن علميه فكريه وعقديه وخلقيه لانه اذا حدثت الفوضى امكن كل احد ان يفعل ما يشاء من, من من المجرمين من قطاع الطريق واللصوص وكذلك يعني أصحاب الأفكار والدعوات كل من يتمكن من مراده لأنه ليس هناك قيادة ولا إمرأة توقف يعني هذه العناصر الشريرة عند حدها ولهذا جاءت الشريعة الحكيمة بوجوب السمع والطاعة ولو كان الوالي ظالما أو عاصيا أو غازقا لأن قيام الولاية واستقرار الأمور فيهم يعني هو وإن كان لا يخلو من شر وقد يكون شرا كثيرا فهذا الشر محتمل في جانب الشر الذي ينشأ عن الفوضى والله عنه ايش الوقت طولي. باقي نعم أقل ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كره من اميره شيئا فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية يقول ولهما هنا. هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من راى من اميره من, من راى من كره من كره من اميره شيئا يعني من كره وراى من اميره شيئا من معصية الله كره منه ما هو مكروه في الدين ليست الكراهه الشخصية من كره من أميره شيئا بأن رأى منه شيئا من معصيه الله التي يجب أن, أن تكره من من كانت من ممن حضرت من كائنا من كان فليصبر عليه يعني ليصبر على ولايته وعلى لزوم طاعته فليصبر عليه ولا ينزع يده من طاعه لا ينزع يده من طاعة الامام ويفارقه و يعتقد أن لا ولاية له عليه وأنه لا يجب عليه السمع والطاعة له فليصبر عليه هذا مقتل الصبر يصبر حتى ولو ناله في ذاته بأذى من ضرب أو أخذ مال فهذا ظلم منه ظلم ولكن هذا لا يوجب الخروج لا يوجب المنازعة لا يبيح الخروج ولا المنازعة ولا يعني رفض الطاعة بالمعروف فإنه من فارك الجماعة فارق الجماعه جماعه المسلمين جماعه الجماعه المجتمع على ذلك الوالي الامه جماعه من فارق الجماعه شبرا فمات فميتة فميتته جاهليه يموت على حال جاهليه لان أهل الجاهليه لا يخضعون ولا ينقادون ولا يسمعون ولا يطيعون أهل الجاهلية ليس لهم يعني لا يعترفون بقيادته ولا ي... ولا يستمعون على إمام قيادة واحدة تنظم شؤونهم. ولهذا كانت حياة العرب الجاهلية حياة قبلية ياكلوا قويهم ضعيفهم فإنه يقول في الحديث فانه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية فميتته جاهلية يعني ميتة جاهلية يعني على حال من حالات أهل الجاهلية نعم أعد الحديث هنا. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات ثميتته جاهلية فليصبر عليه يعني بلزوم طاعته بالمعروف ولا ينازع وفي المنازع خروج عن الاجتماع وسبب للفرقه والشقاق وحدوث النزاع في الأمة ينسى عن هذا ما ينشا من الفساد والحديث في هذا المعنى مستفيضه ولهذا كان من اصول اهل السنه من اصولهم وجوب السمع والطاعه للائمه ابرارا كانوا او فجار والنصيحه لهم بمحبه الخير لهم وصلاح حالهم والدعاء لهم بصلاح الحال ولا يعني ها وليس ها هذا اكراها بفسقهم او ظلمهم ولا غضا للنظر عن ذلك لكن هذا هو هذا هو موجب النصيحه النصيحه لعمه المسلمين وعامتهم حتى يعني فساق المسلمين ألا تحب لهم صلاح العال والهدايه فهذا أصل من أصول أهل السنة من أصول منهج أهل السنة والجماعة السمع والطاعة للائمه أبرار كانوا أو فجارا وترك منازعتهم وترك الخروج عليهم والخروج على الائمه هو من من مدى اهل البدع كالخوارت والمعتزلة الذين من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا أصل من أصول الدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكنهم يطون تحته الخروج على الولاه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يجوز الخروج على الائمه يعني الخروج على الائمه ان كان من يعني منافسه على السلطان فهذا شر محض يعني شر ليس فيه جانب خير لأنه لم يقصد به الخير إنما يقصد به يعني الوصول إلى الأغراض إلى السلطان إلى إلى إلى منافع الولاية ولكن الشعر الكلام في من يخرج على الإمام باسم إنكار المنكر يريد رفع الظلم يريد تولية من يكون أصلاح وما أشبه ذلك هذا هو الكلام فهذا الذي نقول إنه مع ما يدعى من القصد إلى إنكار المنكر ورفع الظلم فإنه ايضا لا يجوز لأنه يناقض قاعدة الأمر بالمعروف والنهي يعني المنكر الأمر بالمعروف أنها يعني منكر أصم من الأصول الدين وهو حق ولكن من قواعده الا يؤدي هذا الإنكار إلى منكر أعظم فإذا كان المقصود من الإنكار والتغيير هو إزالة المنكر أو تقليل المنكر فمتى أدى الإنكار إلى منكر أعظم كان الإنكار منكرا كان الإنكار منكرا لأنه لا يوصل إلى المقصود ولا يحقق المصلحة ولا يرفع المفسدة بل يزيد الفساد يزيد المفسدة وقد بوليت هذه الامه بهذا النوع من الشرذل للخروج الولاه يقول ابن القيم في بعض كلام الله ان ان الامه لم تزل في اثار ذلك وفي شرور من اثار ذلك يقول الى الى الان يريدوا إلى وقته لم تزل الأمة عاني من شروع من آثار هذه النزاعات النزاعات على السلطة والخروج على الأئمة وقرأ التاريخ ففيه معتبر والله مستعان ولا حول ولا قوة إلا نعم ولأبي داود عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تدور روح الإسلام رحى رحى. رحى. تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن يقم لهم دينهم يقم سبعين عامل قال قلت أم ما بقي؟ قال مما مضى لا إن الله عن الرسول رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدور رحى الإسلام إلى خمسين لخمس الى وثلاثين أو ست أو وثلاثين تدور رحى الإسلام إلى خمس وثلاثين أو ست وثلاثين, أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين قد يكون هذا شك من الراوي فان يهلكوا فسبيل من هلك يعني من هلك فهو مع الهالكين فسبيله سبيل الهالكين من هلك ب... باعراضه عن دين الله وانحرافه فهو في سبيل الهالكين فسبيل من هلك وإن يقوم وإن يقوم لهم وإن يقوم لهم دينهم يقم سبعين عاما لا إله إلا الله الذي يظهر من هذا الحديث إن قوله تدور رحل الإسلام لخمس وثلاثين يعني إلى خمس وثلاثين إلى خمس وثلاثين عم. ودوران الرحلة في حركة وثأ له ثمرة يعني الرحى الرحى لعن بعضكم ما يعرفها لعن بعضكم ما يعرفه آله للطحن آله للطحن تكوى من حجرين أعلى وأسفل والأسفل ثابت والأعلى متحرك يجعل فيها الحب فيكون بين الحجرين وبدوران الأعلى ينطحن الحب وتطحن الرحى أو الحجر الأعلى يطحن ذلك الحب حتى يصير دقيقا فهذا التعبير نوع من التشبيه استعارة استعارة لعز الإسلام وظهوره. وحركته بالجهاد في سبيل الله هذه الصوره تستمر إلى خمس وثلاثين سنة تدور رحل الإسلام يعني يكون الإسلام في عز وفي حركة وفي قوة لخمس وثلاثين سنة وقوله في آخر الحديث مما, مما مضى أم مما بقي فقال والظاهر أن الكلام يعني للرسول فهو من الحديث فقال بل مما مضى وهذا لعله والله أعلم يعني لعله يفسره الواقع وهو استمرار الخلافة الراشدة في قوة وفي حركة جهادية إلى خلافة علي رضي الله فكان الجهاد في حياة الرسول وكان الإسلام في نمو وفي خلافة الخليفة الراشد مع ما وقع من الردة لكن كان للمسلمين قوة ولدولة الإسلام قوة ولهذا قاومت المرتدين وردت من شاء الله هدايته وتهزت الجيوش لفتح يعني أطراف الجزيرة وما وراءها وهكذا في خلافة عمر وفي خلافة عثمان وبعد خلافة عثمان يعني فترت فترت حركة الجهاد وجاء ما وحصل ما حصل من الفتن وأف وأفضل ما حصل في خلافة علي رضي الله عنه قتاله للخوارج يقول فهذا هو أفضل ما يفسر به قوله صلى الله عليه وسلم تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين سنة فإن يهلكوا فسبيل من هلك من يهلك من الناس مع ما مال الإسلام مع ما مال الإسلام من, من قوة ومن عزة وظهور فسبيل سبيل الهالكين ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وان يقم لهم دينهم يقم سبعين عاما هذا نوع يعني قيام هو دون الحال الاولى دون الحال التي عبر عنها بدوران الرحى عبر عنها بدوران الرحى يعني الدين قائم لكن ليس هو في القوة والحركة كحاله في تلك تلكم المدة الخمس وثلاثين، الخمس والثلاثين لبعده إلى سبعين عاماً سبعين عاماً قيل مما مضى أو ما بقي قال مما مضى وهذه المده ايضا من جهة التاريخ توافق اخر خلافه بن الزبير عبد الله بن الزبير وفي اخر امره جرى ما جرى من الفتن والحروب والصراع حتى يعني لما بويع لعبد الملك جهز الجيوش لبسط النفوذ على بقيه البلاد وغزا في جيوش عبد الملك المكة المدينه ومكه فكانت فكان الامر قبل ذلك يعني خيرا منه بعد ذلك في الجمله والله اعلم ومثل هذه الاحاديث التي تتضمن اخبارات عن امر مستقبل لا يمكن الجزم بمعناها الا بدليل لكن يمكن ان يقارب يقال لعله او اقرب ما يكون او لعل المراد لعل المراد كذا وكذا كما تقدم وجملة وهذا الحديث إذا ضممناه للحديث المتقدم حديث عبد الله بن عبد يعني نجد بينهما تشابه يعني من حيث يعني أن كلما قرب العهد كلما قرب العهد بعهد النبوة كان الخير أفضل وأكمل وكلما بعد عن عهد النبوة كان النقص أكثر عهد النبوة هو أصل الخير كله عهد النبوة هو هو هو الأصل في الخير الذي تتمتع به هذه الامه الى قيام الساعه فاذا فافضل العهود عهده صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه الراشدين نعم لا حد على عشر دقائق احسن الله عليكم يقول قضيه الشيخ من كان مسلما ويعيش في بلاد الكفار فلمن تكون بيعته ايش من كان مسلما ويعيش في بلاد الكفار فلمن تكون بيعته لان احوال المسلمين بعدما تمزقت الامه لهم احوال فمن يعيش في بلاد الكفار ليس له إيه. امام يتبع هو معذور اقول هو معذور لأنه ليس في جماعة لها إمامه وقياده لكن ينبغي إذا, كان إذا كانوا مجتمعين أن يتقلوا لهم أميرا يطيعونه ويتعاونون لأن الامره فيها مصالح عظيمة نعم أحسن الله إليكم يقول هل من يخرج على الإمام العادل أو الظالم ما هل نعم. من يخرج هل من يخرج على الإمام العادل أو الظالم يعد من الخوارج الذين جاء الوعيد لهم في الحديث أم يكون من البغاة ولا يخرج عن كونه من أهل السنة لا بل يكون من البغاة إذا كان لا يعتنق أصول الخوارج كالتكفير بالذنوب حينه يكون باغي نعم يقول أحسن الله إليكم نأمل من شيخنا توضيح الأمر فيما حدث في هذه الأيام من تفجيرات وهل هي من الجهاد المشروع ثم إذا كان الجواب بلا فكيف نستطيع إقناع من يرى أنها من الجهاد الله المستعان. قضية قد عركها الناس بالقيل والقال والكلام والبعث وتنوعة طاول الناس وأنا أقول انها ليست من الجهاد بل هي أمر منقض وأما الذين على ما يقال ان الذين فعلوا أو يفعلون مثل هذا أنهم يعني من الشباب المتدينين الغيورين إذا كان الأمر كما هو مشهور وكما يذكر فهم متاولون وحكمهم إلى الله لكن المهم ليس هو الحكم عليهم يعني فمن مات منهم فقد أفضى إلى ربه وإلى ما قدم ومن بقي فعليه يراجع نفسه وأن يتوب إلى ربه ويحذر من التورط في مثل هذا وتعريض الأمة للشر والفساد العريض الجهاد جهاد الكفار يعني تجهيز دولة الإسلام لجهاد الكفار هذا يتوقف على يعني النظار على النظر وعلى السياسه الحكيمه وعلى الموازنه بين المصالح والمفاسد وهذه الاعمال التي يعني يمارسها من يمارسها من الناس بشتى التاويلات هم اصناف لكن العمل في ذاته هو منكر لا يجوز يعني التهويل من شأنه وحسبكم ماذا حصل بعد ما حدث ماذا حصل على الناس من, من القلق والخوف والتشرد لبعض الناس وربما يؤخذ ملا صلة له بهذا الأمر إنما يؤخذ بمجرد الاشتباه ولا حول ولا قوة إلا بالله حسن الله عليكم يقول في حال كون الإمام المبايع في حال كون الإمام المبايع في إحدى الدول لا يقوم بشرع الله ولكن حصل من شعبه مبايعة له وهو أبعد ما يكون عن دين الله وجاء آخر ينازعه وهو مسلم قائم بشرع الله فما الحكم حينئذ إذا فإذا أمكن يعني إذا أمكن إذا كان هذا الخارج على الكأة يعني أن المسأل في وال كافر هكذا مضمون السؤال المثل المفروضة في أن الوال كافر كفرا بواحا فإذا كان الوال كافر كفرا بواحا وتهيات القدرة على الخروج عليه فإنه يجب الخروج عليه أو على الأقل يجوز الخروج عليه يجوز الخروج عليه لكن أيضا لا بد من, من توفر القدرة حتى لا تكون النتيجة سلبية وتكون النتيجة هذا ال... هؤلاء الجماعة الذين أرادوا الاطاعه بهذا الكافر وإبعاده وإخصائه لا بد من, من, من أن تكون الأمور مبنية على النظر الصحيح نعم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 لما أريد عثمان جاء عبد الله بن سلام فقال له عثمان رضي الله عنه ما جاء بك؟ قال جئت في نصرتك قال اخرج إلى الناس فاطردهم عني فإنك خارج خير لي من داخل قال فخرج عبد الله بن سلام إلى الناس فقال أيها الناس إنه كان اسمي في الجاهلية فلان فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ونزلت في آيات في كتاب الله نزل في وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فامن واستكبرتم الآية ونزل في قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب إن لله سيفا مغمودا عنكم وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدكم هذا الذي نزل فيه, الذي نزل فيه نبيكم فالله الله في هذا الرجل إن تقتلوه فوالله إن قتلتموه لتطادوا الله, الله الله في هذا الرجل أنت تطل... أن تقتله أن بفتح الهمزة. أنا عندكم بالكسر. ساركما. عندك... عندكم عندكم بالفتح؟ صح. فالله الله في هذا الرجل أن تقتلوه. فوالله إن قتلتموه لتطردن تطرد النجيران لا النجيرانكم الملائكة. لتطردن نعم. جيران... جيرانكم الملائكة. نعم. لا تطردوننا. نعم. والله لا تطرد النجيرانكم الملائكة ولا يسلل سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد إلا يوم القيامة فقالوا اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان قالت الترمذي حديث حسن حديث حسن غريب الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى به لا الله من المصائب العظمى والكوارث التي حدثت في هذه الامه ثوره اهل الاهواء ثوره اهل الاهواء والمنافقين على الخليفه الراشد عثمان رضي الله عنه حيث تعلبوا عليه وتجمعوا من النواحي وتجمعوا حول داره يريدون ان يقتحموها عليه ويقتلوه في المدينه فمكث اياما وهو محاصر في داره رضي الله عنه أرضه، وهذه البلوى العظيمة التي اخبره بها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله يا موسى عندما كان بوابا على باب ذلك الحائط لما جاء عثمان استأذن له فقال هذا عثمان بالباب فقال أذله وبشره بالجنة. على بلوى تصيبه فقال عثمان الله المستعان وفي هذه الايام او في احد هذه الايام جاء عبد الله بن سلام الصحابي الجليل الذي هو من اهل الكتاب واسلم جاء ودخل على عثمان فقال ما جاء بك فقال جاء جئت في نصرتك يعني جئت لانصرك قال أخرج إلى الناس وطردهم عني وطردهم. والذي يظهر أنه يريد أن طردهم بالكلام بالوعظ بالتذكير فانه رضي الله عنه منع أن يقاتل أحد أحدا دونه منع أن يقتل أحد في نصرته فقال اخرج يطرد الناس فانك خارج خير لي منك داخل في بعض الروايات فانك خارجا أي حال كونك خارجا او في الخارج خير لي منك في الداخل او حال كونك داخل فخرج عبد الله بن سلام وخاطب ال... هذه الجموع خاطبهم وذكر لهم شيئا من فضله رضي الله عنه يريد من ذلك لم يقل هذا ويتكلم به فخرا انما يريد ان يعرفوا فضله فيقبل توجيهه ونصحه وموعظته فقال إن انه كان اسمي فلان لم ينقل يعني لم يذكر في هذه الرواية لفظ الاسم الذي كان يسمى به وليس هذا بمهم يقول وسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله وصال عبدالله ابن السلام هذا هو المعرض قال ونزلت في آيات من القرآن وذكر الآيتين قل أرأيت من كان من الله كفرتم به وشاهد شاهد من آل وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله شاهد شاهد من بني إسرائيل هو عبد الله بن سلام هذا هو المسؤول في التفسير على مثله أي على مثل القرآن قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله أي على مثل القرآن وهو التوراة أو ما في التوراة من احكام مطابقة لما في القرآن فإن شرائع الأنبياء متفقة في الأصول وإن اختلفت في كيفيات الشرائع وفي بعض الشرائع وكذلك الآية الأخرى قل كباب الله بيني وبينكم شهيدا الآية الأخرى النظر قل كباب بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب فسر ايضا بعبد الله بن السلام وفسر بجنس أهل الكتاب ثم ذكر رضي الله عنه إن... إنكم في هذه البلدة المباركة التي كانت مهاجرا ومنزلا لنبيكم لمحمد صلى الله عليه وسلم وهي نعمة عظيمة وكانت أيضا مأوى للملائكه الكرام ممن ينزل بالوحي ومن الملائكة الذين يأوون إلى إلى مجالس الصالحين ومجالس العلم ذكر لهم أن الملائكة قد جاورتكم في بلدتكم هذه لما حصل فيها من الخير والعلم آثار النبوة ذكر لهم أن الله سيفا مغمدا أو مغبودا سيف المؤمن معروف الموضوع فيه في غمده والمسلول هو المخرج من غمده مسلول سل السيد أخرجه من غمده وغمدها جعله في قرابه وفي غمده قال فالله الله يعني اتق الله ان تقتلوا هذا الرجل اتقوا الله ان تقتلوا هذا الرجل فهذا هو مطلب عثمان رضي الله مطلبه ان يطرد الناس عنه بالوعظ والتذكير والتخويف وقال له في مقال إن إنه إن سلها سيف الله فإنه لا يرفع إلى يوم القيامة وهذا جاء هذا المعنى في حديث المشهور وإذا وقع عليهم السيف وقع السيف في هذه الأمة لم يرفع إلى يوم القيامه بل تتابع الفتن والحروب كما يشهد به التعريف والواقع واذا وقع عليهم, عليهم السيف لم يرفع الى يوم القيامه ولكن ماذا قال هؤلاء الظلال الجهال وهؤلاء المعرضون المتبعون لأهواء ماذا قالوا لعبد الله بن سلام بعد هذه بعد هذا التذكير وهذه الموعظه وهذه النصيحه قالوا اقتل اليهودي واقتل الرجل اقتل اليهودي هذا يهودي هذا هو الجواب فماذا عسى ان يفعل عبد الله بن سلام ليس أمامه إلا أن يمضي في طريقه ويتركه أدى ما عليه رضي الله عنه بهذه النصيحه ونصر عثمان رضي الله عنه بما استطاع من قول بما استطاع من قول أما الفعل فهذا ما لم يرضى به ما لا يرضى به عثمان رضي الله عنه فقد طلب نصرته كم من الصعابه أرادوا أن يدافعوا عنه بالقوة فنهى أن يسفك في في لحمايته ومن أجله قطرة دم. أعد الحديث نسمعه من الله وفقه. نعم. ولترمذي عن ابن أخي عبد الله بن سلام قال لما أريد عثمان جاءه عبد الله بن سلام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 لتطردن لا انتم لا لا جيرانكم لا لا الملائكة. ولا يسل سيف... لن سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد إلى يوم القيامة اسول ولا يسلن ولا يسل لن سيف ولا الله المغمود عنكم فلا يغمد إلى يوم القيامة فقالوا اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان قال الترمذي حسن غريب ولهما أن عمر قال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة قال حذيفة فقلت أنا فقال إنك لجري قال كيف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفر على الصلاه والصيام والصدقه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال عمر ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج موج البحر. قال مالك ولها يا أمير المؤمنين. قال مالك ولها يا أمير المؤمنين. إن بينك وبينها بابا مغلقا قال ايفتح الباب ام يكسر قال بل يكسر قال ذاك اجدر الا يغلق فقلت لحذيفه أكان عمر يعلم من الباب قال كما يعلم ان دون غدن الليلة, غد الليله قال كما يعلم ان دون غدن الليله اني حدثته حديثا ليس بالاغاليق قال فهبنا أن نسأله من الباب فقلنا لمسروق سل فسأله فقال عمر انت تقول ولهما للبخاري ومسلم هذا الحديث والراوي للحديث لهذه القصة عن حذيفه هو شقيق يا عبد الله يقول ان عمر يقول بينما كنا جلوس مع عمر فقال يقول فقال من؟ فيه. نعم أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم يحفظ فقال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن قال حذيفة فقلت أنا فقال إنك لجريء كيف وقوله إنك لجريء يظهر أنه مدح مدح له بالمعرفه والحفظ فقال ازمن رضي الله عنه حليفه رضي الله عنه سلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في اهله في في اهله وولده وماله وجاره فتنه الرجل في اهله وولده وجاره وجاره تكفرها الصلاه والصدقه والصيام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني تكفر الاعمال الصالحة التي هذه أبرزها الصلاة والصدقة والصيام والأضر المعروب أنها المنكر وليس هذا على سبيل الحصر بل الأعمال الصالحة من جزائها أنها تكفر السيئات العموة للعموة كفارة لما بينهما يقول فتنة الرجل في اهله وماله وجاله تكفره يعني يعني ذنوبه المتعلقة باهله وولده وجاله الذنوب عبر عنها بالفتنة ذنوبه في اهله من تقصير في حقوق التقصير في الحقوق هذه تكفرها الصلاه والصدقه والصيام ومعلوم انها يعني من من ان هذه الذنوب المكفره انها من من نوع الصغائر صغائر الذنوب يعني الامور التي لا بد ان يتعرض لها الانسان ما هي ليست هي المظالم المظالم التي هي حقوق الخلق لا تكفرها الأعمال الصالحة حقوق الخلق لا بد منها لكن الأمور التي تحصل بسبب المعاشرة والمخالطه لا بد أن يحصل شيء من الأفطاء والذنوب الصغيرة فهذه الذنوب تكفرها الأعمال الصالحة غيرها من من صغائر الذنوب كما في الحديث الصحيح الصلوات الخمس والجمعه والجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر حذيفه ذكر هذه الفتره فقال عمر ليس هذا اريد يعني لا اريد هذه الفتنه وفي بعض الروايات ليس عن هذا اسالك انما اريد او انما اسالك عن الفتنه التي تموج موج البحر فتنه عظمى ليست من هذا النوع الذي تذكره الذي يتعرض له كثير أو أكثر الناس إنما أليد الفتنة التي تموج موج البحر أي كموج البحر الموج يتلاطم قال حذيفة رضي الله عنه ان بينك وبينها يا امير المؤمنين بابا مغلقا هذه الفتنه ما لم تأتي بينك وبينها باب ان بينك وبينها بابا مغلقا فقال اي الباب ام يفتح قال بل يكسر قال اذا لا يغلق البعمل انكسر لا يغلق تاجي لا وترميم اذا لا يغلق فالفتن انما جاءت كما تقدم بعدما مات عمر بدأت البذور بذور الفتن ولم تكن يعني بقتل عثمان لم تكن هناك فتنة جمع الله كلمة المسلمين فقد جعل عمر رضي الله عنه الأمر في شورة جعل الأمر شورة في الستة الذين قال عنهم إنه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عنه وهو عنهم غاض فاتفقت كلمتهم واتفقت كلمة المسلمين على توليه عثمان استقام الأمر واستقر الأمر ولم تعد فتن لكن بدأت البلد نفس قتل المجوسي لعمر هذه بداية الشر هذه هي الشرارة الأولى لما جاء بعدها ولو بعد امد بدات البذور بدأت البدايات ولو ولو كانت الفتنه جاءت متاخره بعد السنين يقول الراوي هدايفا اننا قلنا له هل كان يعرف عمر رضي الله عنه من الباب قال نعم إنه يعرف كما يعلم وكمان يعلم أن دون دون غد الليلة يعني فهو فعمر رضي الله عنه يعني كانه عرف الامر ويقول وكانه فهمه من و... من, الو... من لحم حذيفة لانه يقول اني حددته حديثا ليس بالاغاليط والاغاليط جمع غلوطه وهما يمكن المغالطة فيه ويمكن فيه الغلط حديثا ليس بالاغاليط بل هو حديث بين ظاهر فالذي يظهر لي إن عمر رضي الله عنه فاهم ذلك فاهم أنه أنه هو الباب من سياقية كلام حليفه رضي الله عنه و قوله في قل راوي فهبنا أن نسأله من من الباب فقلنا لمسروق ابن الاجدع سله من الباب فقال عمر فقال هو شقيق كما تقدم فأولئ بهذا أن الفتن أنواع الذنوب أنواع كأم اتقدم لكم ان لفظ الفتنه اصله هو ادخال الذهب في النار لتمييز وصار يطلق على كل اختبار اختبار فيه فتنة وصار هو يطلق ايضا على العذاب يطلق على اسباب العذاب على الشرك والفتنة أشد من القتل ويطلق ويطلق ويطرق على الذنوب التي يتعرض لها الإنسان بسبب ابتلائه بمحبوباته من الأهل والمال إنما إنما أموالكم وأولادكم فتنة فتنة يعني ابتلاء ونبلوكم بالشر والخير فتنة يعني ابتلاء هذا الابتلاء ينشأ عنه ينشأ عنه ما ينشأ من من, من الذنوب وهي التي عبر عنها حديثا بفتنة الرجل في أهله وولده وجاره أما نفس الابتلاء فليس هو ذنب ابتلاء الانسان بالمال والاهل والولد والاصحاب والجيران هل ابتلاء فقدره الله سبحانه وتعالى ولكن المكاء الذي يحتاج الى التكفير هي الذنوب التي تنشا عن ذلك الابتلاء نعم اقراء الحديث مره تنفر. نعم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 تكفرها الصلاة والصيام والصدقه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال عمر ليس هذا أريد إنما أريد التي تموج موج البحر قال ما لك ولها يا أمير المؤمنين من بينك وبينها باب مغلق. قال أيفتح الباب يعني ما, لك ما لك ولها إن بينك يعني لا خوف عليك منها ستكون في غير عهدك لا تكون الا بعدك انت دونها ان بينك وبينها بابا مغلقا الفتن انما, انما كانت بعدها اما في عهده فلم يكن الا الخير والجهاد في سبيل الله والفتوح العظيمه وانتشار الاسلام وهو ما ما دلت عليه رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى أنه كان على قليب ولها وعليها دلو فنزع منها ما شاء الله ثم أخذها أبو بكر فنزع دلو أو, دلو, أو دلو أو دلوين ثم استحالت غربا فأخذها عمر فاستحالت غربا يقول فلم أرى أبقريا يفري فريح حتى ضرب الناس بعطا نعم قال ايفتح الباب ام يكسر قال بل يكسر قال ذاك اجدر الا لا يغلق فقلت لحذيفة اكان عمر يعلم من الباب قال كما يعلم ان دون غد الليلة اني حدث حديثا ليس بالاغاليق قال فابنا انس له من الباب لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط ولذلك نرجو أن تتابع ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي